اخذ روح هديه زائر كل ابيكي ماكن سنيني كل ابيكي ماكن سنيني قديه اخذ روحنا ديه اخذ روحنا روح ديه زاير نفسي عايش بحس ياني والبعد قاسي ورايت تخبري تقول لا ما ينسي انا من حبك دبت سايسي ومن قدام تحسين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 اخذ روح الهدية لابو اليمة فدية اخذ روح الهدية اخذ روح الهدية زاير حسير ضحكت عيوني انطباع رسمه وبخلايا الروح من كتيب اسمه دوري بقلبي تلقبو اليمة قلبي يا زاير تدرويش حلمه تدرويش حلمة يمي الحسين يضل في كل حنانة يمي الحسين ودادة وكل أمانة قبل وعد المنية اخذ روحي هدية اخذ روحي هدية زايري حسين زاير حسين زاير <السنيني> زاير حسين اخذ دمعو حنيني كله ابديك من كل سنيني لابو الامن فدية اخذ روح الهدية لابو الامن فدية اخذ روح الهدية اخذ روح الهدية زاير حسين منتص اليامك اذكر ابو انتي يا مابو اليمهي حلي مشكلتي ومر من عدهي ابصد حسالتي من خيب تحسين شافح انجرتي شاف انجرتي باسمي الحسين قم وتقرأ واناشي وغير حلبي تلامة اعاهي اي ناصر هالقضية اخذ روحي هدية اخذ روحي هدية زاير حسين زاير حسين, زير حسين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 بعد هاي الوصي اخذ روحي هدية اخذ روحي هدية زاير حسين زاير حسين زاير حسين اخذت الروح نيني كله ابديت ما نبتلسني الهندسة الصوتية وتوزية احسين الطليباوي بصوت الردود الحسيني سيد محمد الموسى كلمات الشاعر الحسيني عباس الموالي أخذ روح حسين زاير حسين أخذ روح الهدي زاير حسين زاير حسين أخذ دائم روحني la bol yemna fadiya akhdroh rouhi hadi la bol yemna fadiya akhdroh rouhi hadi